كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تعاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا أرض دك دك وجاء ربك والملك صف صف وجاء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يسق وسقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجعين ك راضية مرضية، تدخل لي في عبادي، ودخل لي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.